مأمنة. ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجر الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يربونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون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 لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وقاموا الصلاة واتوا الزكاة فيخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإنكثوا إيمانهم من بعد عهدهم وطعلوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون لا تقاتلون قوما نقثوا أيمنهم وهم بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق تخشوه إن كنتم مؤمنين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 ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جمودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين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 ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأنا ومغاراتنا ومدخلا لولوا إليه وهم يجمعون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسختون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتنا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون می‌خوام <تصفيق> انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي, وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم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 طائفه بانهم نعذب طائفه بانهم كانوا مجرمين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 بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخوفتم كالذي خافوا ولا إنك حبيت أعمالهم في الدنيا والآخرة ولا إنهم الخاسرون ألم يأتهم نبي الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثامود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسولهم بالبينات فما كان الله يظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون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 وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن يجدوا ما يوفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله ولا قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا اعتذروا لنؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسير الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم وسير الله عملك ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرض عنهم فأعرض عنهم إنهم رجس ومؤاهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله ولا رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائب عليهم دائرة السوء والله سميع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 يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتسكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم الله سميع عليهم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله وملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم الله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلف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 هَيْمَنِي أَبِهِ إِلَّا عَمَّ مَوْعِظَةٌ وَعَظَا هَاهِيَه فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أَوْلَاهُ حَلِيمٌ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ إِنَّ ان لا ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجر والأنصار الذين تبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف ورحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا أن بل جاء من الله إلا إليه ثم تاب. عليهم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 مرتين مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وَإِذَا مَا أُوزِنَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ شَرَفُوا شَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ لَقَدْ جَاءَكُم رَّسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عليه توكلت وهو رب العرش موسیقی